موقع رياض القرآن يقدم أعود بالله من الشيطان الرجيم وذر ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجذون بما كانوا يقترفون.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 سيصيب الذين أجرموا صغار العدا الله وعداب شديد وعداب شديد بما كانوا ينكرون فمن يرد الله أي يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أي يضله يجعل صدره ضيق حرجا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 لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون